الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل قراءة وتعليق التعليق على هذا الكتاب المبارك كتاب الإمام الحافظ بدر الدين بن جماعة عليه رحمة الله ونحن اليوم مع الباب الأخير من هذا الكتاب الذي عنونه المؤلف عليه رحمة الله بقوله في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب لأن مساكنهم لأنها مساكنهم في الغالب قال وهو أحد عشر نوعا الأول أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر لإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد الأول ذكرنا سابقا أن المدارس كانت قديما اسمها مدارس لكنها في الحقيقة تقوم بما تقوم به الجامعات اليوم المدرسة تتضمن فصولا دراسية وتتضمن سكنا للطلاب وتتضمن أيضا سكنا للمدرسين وتضمن مكتبة يستفيد منها الطلبة وغالبا تتضمن أيضا طبعا مسجد يكون بجوارها مسجد خاص بالمدرسة يصلي فيه عموم المسلمين ويصلي فيه أيضا المدرسون والطلاب هذه المدارس أول, ما نشأت كان أول ما من أنشأها بهذه الهيئة بهذه الصورة هو نظام الملك أحد وزراء الدولة العباسية في القرن الخامس الهجري ثم أصبح بعد ذلك ينشئها والعمراء والسلاطين والوزراء والحكام والتجار والعلماء الأثرياء إذا كان في عالم ثري يوقف أمواله على مدرسة بهذه الصورة ويجعلها وقفاً على طلبة العلم هذه المدارس كانت منتشرة حقيقة انتشاراً واسعاً جدا في العالم الإسلامي في فترة ازدهار العلم في العالم الإسلامي فيقول هنا المؤلف إنه على الطالب أن يختار من هذه المدارس هذا يبين لك من مدارس كثيرة وأن اللي هي بهذه الصورة الجامعات لنسميها الجامعات لأنها بالفعل أرقى من الجامعات حتى من الناحية العلمية يكفي أنه كان ممن يدرس فيها أمثال بدر الدين ابن جماعة فأن يختار من هذه المدارس يقول المدرسة التي يكون واقفها أكثر تقوى وأورع من أجل أن يكون مالها أبعد عن الشبه المال الذي يجري عليها والذي من خلاله يأخذ الطلاب رواتبهم وتجري نفقاتهم وطعامهم وشرابهم وما إلى ذلك إذا اختار الواقف الأورع يضمن أنها أبعد عن أي شبه هذه الأموال وأن مصادرها كلها كلها مصادر حلال لا شائبة فيها من محرم أو من أمر لا يرتضي الله سبحانه وتعالى طبعا هذا من باب الورع هذا يذكره المؤلف من باب الورع لا من باب الوجوب لا من باب الوجوب لأنك إذا تعاملت مع شخص وله عنده مال محرم لكن أن تعاملك معه تعامل مباح فما يصلك إليه من, من هذا الوجه المباح مباح يعني مثلا يجوز أن نتبايع ونشتري مع اليهود والنصارى ومع الكفار أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي وكان أهل المدينة فيهم يهود وكان الصحابة يبيعون ويشترون منهم مع أن اليهود كما هو معروف من أكثر خلق الله تعاملا بالربا فأموالهم إن لم يكن تكن كلها محرمة في ديننا فغالبها كذلك ومع ذلك لا بأس أن نتعامل معهم بيعا وشراء لماذا؟ لأن أنا المال الذي يصلني من جهته من جهة البيع والشراء المباح أو مثلا عملت عنده كما عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجيرا عند يهودي في المدينة على تمراتي أخذها في اليوم أول من هاجر إلى المدينة فقراء ما كان عندهم شيء وأرادون يتعففوا أن يقتسموا المال مع الأنصار مع أن الأنصار آثروا على أنفسهم فكان يعمل عند يهودي يعمل في مزرعته ويأخذ تمرات مقابل هذا العمل أجرى مع أنه من المعروف أيضا كما ذكرت أن لعل هذه المزرعة كلها اشتراها بالمال الحرام وبالربا هذا اليهودي لكن لما كان وجه مجيء هذا المال واكتساب هذا المال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجه المباح وهو الإجارة المباحة كان هذا المال مباح. وبالتالي إذا سكن الطالب في مدرسة حتى لو كانت أصولها محرمة لكن هو سكن فيها واستحق أن يأخذ الأجرة أو المكافأة كما تسمى اليوم مكافأة الطالب من هذه المدرسة حتى لو كانت أصول هذه المدرسة محرمة فهو بنسبة له مباح هذا المبلغ الذي جاءه من قبل المدرسة مباح يبقى أنه من الأوراق من الورع المستحب أنه إذا وجد شيء أبعدنا الشبهة ينتقل إليه بس هذا كل ما في الأمر وبالمناسبة كما ذكرنا سابقا الورع منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب لكن أيضا أضيف اليوم إضافة جديدة على ذلك التقسيم الذي ذكرنا أنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن ينتقل الإنسان إلى درجة عالية جدا من الورع وهو مقصر في الواجبات يعني ينهى عن هذا الورع المبالغ فيه لأنه معنى ذلك أنه يعني وصل في هذه المسألة إلى حد يشبه الوسوسة وتسلط الشيطان عليه يريد أن يمنعه من خير هو, لا هو عاجز عن هذه الدرجة من الورع وهنا قصة لطيفة جاءت في ترجمة الإمام أحمد ذكرت في أكثر مصدر ذكر خطيب البغدادي وغيره تبين لكم نظر العلماء لهذا الورع لأنه حقيقة أجد أن هذا يقع في خلل عند بعض المسلمين جاءت إمرأة للإمام أحمد تسأله عن أنها تبيع الغزل تعيش من الغزل تغزل الصوف وتبيعه وأن رزقها من هذه الجهة فتقول له إني إذا غزلت أول غزل يكون متقن تماما لأنها نشيطة في آخر الغزل تبتد يدها تفتر ما تكون بقوة أول الغزل فتقول الإمام أحمد هل يلزم أني أبين للمشتري أن هذا أول الغزل أو آخر الغزل أم, إذا بي... أم أنني إذا بعته هكذا هذا الصوف دون أن أبين يكون حرام لا يجوز هو كله سواء بس هي تخشى أن يكون هناك فرق من شدة ورائها فقال الإمام أحمد قال جائز فلما مضت لم محمد لمعنى معين دعاها قال أعيدي عليه السؤال, عادت عليه السؤال قال لا بد أن تبيني فكان عنده ابنه رأى هذا الأمر فسأل أباه قال جاءتني فسألتني فظننتها يعني من عامة المسلمين فهو مباح أن لا تبين ولا تفرق بين أول غزو وآخري فلما مضت عرفت أنها أخت بشر الحافي أخت بشر الحافي الزاهد الكبير أحد كبار الزهاد في بغداد وأخته كانت من كبريات الزاهدات الورعات أيضا فهي لا تسأل عن الحلال والحرام ما جاءت تسأل عن الحلال والحرام جاءت تسأل عن الورع ما هو الأورع مثل هذه يقال لها لا تفعلي لأن هي ما تسأل عن قضية حلال وحرام هي تسأل ما هو الأكمل ما هو الأورع ما هو الأفضل مثل هذه تستحق أن تجاب بما هو, بما هو مقتضى الورع والأفضل والأحسن لا يصح لإنسان كما قد سابقا هو بالكاد يعني يقوم بالواجبات ثم يأتي في بعض المسائل ويريد أن يصبح في ورع بشر الحافي هذا خلل في الموازين أنت احرص على الواجبات وعلى السنن المندوبات واترك المكروهات الواضحة ثم بعد ذلك فكر في خلاف الأولى إنك ما تفعله أما أنت ما زل ترتكب المحرم وتقصر في الواجب ثم تأتي وتقول أريد أن أتورع في بعض المسائل لا أفعل إلا الأكمل والأصح هذا خلل وقد يكون هذا من يعني يحصل مع الإنسان ليرضى عن نفسه ويتغافل عن تقصيره هو يفعل هذا الفعل لينظر لنفسه بعين الرضا يكون من نوع التلبيس أنا الحمد لله في خير ما زلت أتورع وينسى أنه تارك صلاة الفجر ما صلىها فعلى الإنسان أن يتبه لمثل هذا الخلل لا يأتي الشيطان من هذا الباب قال ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو, أولى ووقفها فهو أولى وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم عس كل هذا أيضا من جهة الورع وإلا ما جاءك من وجه المباح فهو مباح وإلا لو كان هذا الكلام يقتضي التحريم لأصبحت حتى الوظائف محرمة حتى رواتب الوظائف محرمة لكن ليس هذا الأمر على إطلاقه ولا أريد به أيضا التحريم وإنما يوصي بالأورع الثاني يوصي أن يكون أن ي... إذا اخترت مدرسة من المدارس تختار المدرسة التي نصب فيها ويدرس فيها الأعلم والأفضل والذي تكون الفائدة منه أكبر فإذا كان هناك إمكان للتخير بين العلماء والفضلاء الذين تدرسوا عندهم فاختر ما من هو لا شك أعلم وأقدر على إفادتك من غيره ثم يذكر قال فإن كان له معيد فليكن من صلحاء الفضلاء المعيد قديماً هو الذي يعين المدرس والمعلم على دروسه ومحاضراته وربما ناب عن المدرس في غياب المدرس ينوب عنه في الدرس وأيضاً هو الذي يعيد على الطلاب الدرس فيما لو احتاجوا يعني مثلاً الشيخ يملي فإذا قرأ أول مرة فبعض الطلاب يسأل الإعادة الشيخ ما يتكلم الذي يتكلم المعيد يجلس بجواره عن يمينه او عن شماله هو الذي يعيد الدرس وفي العادة طبعا المعيد يختار من المنتهين من الطلبة ما وصل درجة أن يكون مدرس هو نفسه لكن طالب قد مر على هذه المرحلة ودرس فيها وهو الآن يهيأ من أجل أن يكون مدرسا كأنه عملية تدريب للتدريس فهذا هو ال ال الذي يسمى بالمعيد يعني مثل المعيد الآن في الجامعات إلا أنه الآن يعني من يوم يتولى الاعاده يصبح مدرسا ما في مرحله تدريب ولا ولا شيء نعم ايه طبعا لازم يكون متمم لا بده متميزا بالعلم والذكاء متميز كما ذكر هنا قال فليكن من صلاحاء الفضلاء ومن فضلاء الصالحاء صبورا على اخلاق الطلبة حريصا على فائده منتفاعهم به قائما على وظيفة أشغالهم ثم قال وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ألا يكثر البروز والخروج من غير حاجة فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون ويواظب على الصلاة الجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعود ذلك أما حفظ الوقت فهذا مطلوب ولا شك أن يحفظ المدرس وقته من الضياع فهذا مطلوب لا من أجل أن يسقط حرمته كما قال المؤلف هذه من المواطن لا أرى أنها تحتاج إلى بيان في رأيي أن هذا خطأ لكن يحفظ وقته من أجل أنه محتاج لهذا الوقت في العلم والتعلم في التعلم والتعليم هذا صحيح أما أن بروزه للناس مما يسقط حرم حرمته يعني يقلل هيبته فهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان طول الوقت مع أصحابه ومع أمته لم يكن يعتزل من أجل أن تزيد حرمته عليه الصلاة والسلام ولم يكن يختبئ من أجل أن يستصبح حيبته أكثر في قلوب الناس بل من خالط الناس وصبر على أذاهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل وأجل هذا هو المؤثر كيف يريد أن يكون مؤثرا؟ هو فقط شغل العالم أن يدرس في مدرسة وأن يحفظ هيبته أين هو العالم الذي ينبغي أن يصلح الناس ويعرف أحوالهم ويزور مريضهم ويعرف واقعهم حتى إذا تكلم يعرف واقع أمته ويعرف ما هي المشكلات التي يمرون بها هذا لا يتم هذا العلم إلا بكثرة مخالطة الناس لكني أقول إنه إذا كانت المخالطة لمجرد تضيع الوقت لا شك أنه يحفظ وقته بمثل هذه المخالطة لكن أن, أن يخالطهم لاجل معرفة أحوالهم والقيام بواجبهم من أمر بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة وسعي في حاجتهم ومعرفة واقعهم فهذه أمور محمودة ينبغي أن يسعى العلماء إلى تحصيلها ولا يصح أن يعتزل العالم من أجل أن يكون له هيبة أكبر هذا شغل الحكام الملوك ممكن يضعون الحجاب لهذا الغرض لكنه ليس شأن العلماء المصلحين طيب قال ينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل, أو ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون يعني الحقيقة هنا يذكر تفاصيل اختلفت الأعصار فيها لم تعد بعض هذه التفاصيل مما يطبق اليوم أو ما يحتاجه الناس اليوم المهم أن يكون المدرس في هذه المدارس حريصا على الإفادة بكل وسيلة محققة لهذه الإفادة وكل عصر له آلياته وله وسائله فالعصور السابقة كان فيها وسائل للإفهام وتوصيل المعلومة تختلف عن هذا العصر الآن تيسرت أشياء لم تكن موجودة في السابق فعلى المعلم أن يستثمر كل طريقة صحيحة لإيصال المعلومة للطلاب بالطريق الأوضح والأسهل والأيسر والمشوقة والمحببة عند الطلاب كلما كانت الوسيلة أحب إلى الطلاب وهي مؤدية للغرض لا شك أن هذا أولى أن يسير عليه المدرس في أسلوب التعليم والتدريس وإصال الفائدة يتكلم عن أمور متعلقة بالأوقاف وشروط الواقفين أيضا حقيقة هذه يعني الآن قليلة الاستفادة منها الثالث آخر سطر في الثانية إلا هو المتدئون, <تصفيق> المتدئون طيب وإذا شرط الواقف السعادة المحفوظي كل شهر أو كل فصل على الجميع خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالع المناظرة لأن الحمود على النفس المسطور الظاهر لأن الجمود الجمود لأن الجمود على نفس المصطور يشغل عن الفكر الذي هو أم التحصيل والنفقة لعلها, لعلها كذلك حقيقة لم أرجع للطبعة الأخرى التي لدي في السكن في الفندق لأتثبت من صحة هذه العبارة يحتاج إلى زيادة التثبت الذي هو أم التحصيل والتفقه والتفقه والمقصود أنه, إنه لا, لا يقف فقط على مجرد المحفوظ وإنما يحاول أيضا أن يتذبر ويتفهم ولا يجمد على مجرد حفظ المصطورات والكلمات ويغفل عن التفقه طيب الثالث أن يتعرف بشروطها ليقوم بحقوقها بالنسبة لهذه المدارس لها شروط في العادة لأنها أقاف فلها شروط فمثلا بعض الواقفين يشترط أن لا يدرس مثلا في هذه المدرسة إلا مذهب معين المذهب الشافي مثلا المذهب الحنفي المذهب المالك الحنبلي يشتق أن تكون مخصصا للحديث لا للتفسير ولا للفقه ولا غيرها كانت كذلك بعض المدارس بالذي الصورة بعضها إما تختص بمذهب معين فلا يدرس فيها إلا من كان من أصحاب هذا المذهب ولا يدرس فيها إلا كتب هذا المذهب وبعضها تكون مخصصة بعلوم معينة فهناك دار الحديث، وهناك دار القرآن، وهناك دار التفسير فحسب وقف الواقف وشرط الواقف إذا الشرط الواقف لا يدرس فيها إلا علم معين ينبغي أن يلتزم بشرط الواقف ما دام أن هذا الذي أوقف أو شرط الواقف فيه خير ونفع وفائدة سواء كان مذهبا أو علما معينا ينبغي أن يلتزم بشرط الواقف ولا يخرج عنه لأنه بالخروج عنه خلفنا الشرط الذي على أساسه تجرى الجرايات ويسلم الرواتب وما إلى ذلك فلو خالف شرط الواقف يكون حتى المال الذي يأخذه محرم غير جائز إذا خالف شرط الواقف لابد أن يلتزم بشرط الواقف حتى يكون الراتب للمدرس حلالا ويكون أيضا مكافآت للطلاب حلالا ولا يصح أن يخالف شرط الواقف ثم قال يتكلم هنا فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ويعطله يعني ينصح أيضا هنا من باب الورع أن الطالب ما ي... لو استطاع لا يأخذ من المكافآت فهذا أورع كما قلت هذا كله من باب زيادة الكمال والورع المستحسن المبالغ فيه فهذه منزلة عالية جدا ولا يلزم الناس بها ولا ينصح كل الناس بها حتى مجرد أني أنصح الطلاب أقول أنصحكم بأن تلتزموا الورع الأكمل هذا ليس بصحيح لأنه قد يفعل هذا فيقع فيما هو أكبر يضيق على نفسه حتى يصبح قليلا نفقة فيقع في مشكلة أكبر من مجرد أخذه هذا المال المباح فهذه لا ينصح بها كل أحد كما ذكرت سابقا هذه إنما ينصح بها الطالب المنتهي صاحب الورع الكامل صاحب التقوى الكامل الذي لا نخشى عليه من أن يهرب من ما هو أورع فيقع فيما هو حرام أسوأ حرام صريح طيب يقول الرابع إذا حصر الواقف السكن المدرسة على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم أيضا كما قلت سابقا الحقيقة هذه كلها شروط لكن الذي يمكن أن ينتفع بها اليوم يعني فيما يطبق اليوم إنه على الطلاب الجامعات وعلى المدرسين أن يلتزموا بالحقوق والواجبات التي له المدرس في الجامعة أو في المدرسة له حقوق وعليه واجبات بمقتضى وظيفته من يوم أن يعين يسلم ورقة فيها الحقوق التي له والواجبات التي عليه ينبغي أن يلتزم بهذا الأمر من حقه أن يتساهل في حقوقه إذا كان ليست لا تضر الطلبة لكن أن يقصر في الواجبات التي عليه هذا لا يجوز إذا حب أن في يوم من ما يستلم الراتب هو حر هذا الراجع إليه لكن لا يحق له أن يقصر في واجبه تجاه الطلاب في أداء واجبه كذلك الطالب الطالب له حقوق عليه واجبات فعليه أن يحرص على التزام هذه الحقوق من حقه أن يطالب بحقوقه على الوجه الأكمل ويجب عليه أن يلتزم بأداء واجباته على الوجه الأكمل فالطالب الذي يدخل الجامعة مثلا من أجل فقط أنه يستلم مكافأة معينة أو من أجل يسكن في سكن الطلاب ولا يقوم بالواجبات التي عليه هذا مقصر وإذا كان يعني فعله هذا يصل إلى درجة التعمد والمبالغة في هذا الأمر لا شك أنه يصل إلى درجة الحرمة ويكون فعله هذا حراما فالخلاصة أنه سواء كانت مدرسة جامعة وهناك واجبات وحقوق ينبغي على الجميع أن يلتزم بأداء هذه الواجبات ويحق له أن يطالب بحقوقه كاملة كيف؟ يعني الموظفين بها مقصود بالمرتبين على الموظفين اي يعني إذا اذا حصل وقف سكن مدرسه على المرتبين بها يعني على الناس اللي هم موظفين في نفس المدرسه قال لا يسكن في هذه المدرسة الا من مارس الواجبات التي عليها وقفت الوقف هؤلاء هم الذين حق لهم السكن يكون ما جعل مثلا المدرسه مفتوحه كل احد يسكن فيها مثل مثلا اللي هي الاربطه, الأربطة في كثير احيانا لا يشترط ان يكون طالب علما الذي يسكنها كل محتاج يسكن هذا الرباط الأوقاف التي ت... المباني والعمائر والبيوت التي توقف للفقراء والمساكين في العادة لا يشرطون أن يكون طالب علم مثلا أنه يدرس في المدرسة حتى يسكن الرباط كل محتاج للسكن يسكن فإذا كان السكن مخصص لطلاب العلم الذين يدرسون في المدرسة لا يجوز لأحد لا علاقة له بطلب العلم أن يدرسه أو أن يتكن في هذا السكن لأنه مخصص لطائفة معينة من الناس من لم تتحقق فيه صفة الواقف لا يجوز له أن يتكن في هذا السكن الخامس هذا أدب مهم يقول أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة ويرضى من سكنها بالسكة والخطبة بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدرسة له ثم يتكلم أيضا في الفقرة التي تليها عن أنه ينبغي أن يختار الإنسان رفيق السكن ورفيق الدرب ورفيق الطلب ولا شك أن هذا كما ذكرنا سابقا من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم العامة تقول الصاحب صاحب ولا تسأل عن المرء وسأل عن جليسه فكل قرين بالمقارنة يختب فعلى الإنسان يحرص أن يختار قرينه وصديقه كيف إذا كان هذا القرين هو الذي يسكن معك في نفس الغرفة ويعيش معك في سكن واحد هذا سيكون في غاية الملاصقة لك فإذا فيه عيوب أو عنده نواقص كثيرة لا شك أنك ستتأثر بهذه النواقص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير جليل مثل الجليس الصالح والجليس السوء هذا الجليس الذي يجالسك مرة أو مرتين أو ثلاثة فكيف بالساكن معك الذي يعيش معك في غرفة واحدة في سكن مدرسي أو جامعي أو ما شابه ذلك ثم قد يكون رجلا صالحا طيبا بعيدا عن يعني المشكلات التي ربما تكون موجودة بين الشباب في بعض الأحيان من ارتكاب محرمات يبدأ من الدخان إلى ما هو أكثر من الدخان لنفترض أن نسالم من ذلك مع ذلك ينبغي أن لا تضيع وقتك معه في الحديث والكلام والتسلية فيضيع الوقت دون أن تستفيد الحديث الذي هو من باب التسلية لا بأس به إن كان كما ذكرنا سابقا من باب الاستجمام من أجل أن تعود لدرسك مرة أخرى نشيطا النفس البشرية لا شك أنها تحتاج إلى ساعات راحة فكونك تغتنم ساعات راحة ساعة في اليوم نص ساعة في اليوم ربع ساعة في اليوم من أجل أن تتنشط بها للدرس هذا لا بأس وكل نفس يعني أقدر على البذل أو يعني مستواها في البذل والعطاء يختلف فلا نستطيع حقيقة أننا نلزم الناس خطة معينة أو ساعات معينة كل إنسان له قدرة معينة وهمة معينة لكن على الإنسان أن يعلي همته وأن يبذل جهده وأن يصبر ويجاهد قدر المستطاع في هذا الباب المهم أن يكون حريصا على عدم تضيع أوقاته في الكلام المباح نحن نتكلم الآن على أن لا يضيع وقته في اللهو المباح والكلام المباح فكيف إذا كان الكلام محرما أو اللهو محرما كالكلام في أعراض المسلمين وعراض العلماء وعراض الدعاة وعراض إخوانه من طلبت العلم أو اللاهو المحرم الذي لا يجوز كمشاهدة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء المحرمة التي لا يجوز مشاهدتها أو سماع ما يحرم مما لا يجوز تضيع لو مثل هذه الأمور هي لو كانت هذه مباحة ينبغي على طالب العلم أنه ما يضيع وقته فيها فكيف وهي محرمة لا تجوز فعلى طالب العلم أن يعتني بوقته غاية العناية قال وليكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدارث ومصاحبة الفضلاء من أهلها يعني على الإنسان كما نقول نحن الآن أن يخجل من نفسه يدخل الجامعة ويتخرج من الجامعة ولا تجد أنه استفاد شيئا يذكر تجلس معه قبل دخوله الجامعة ويتخرج من الجامعة وسلم الشهادة هو هو نفسه علمه هو نفسه ما تغير فهمه هو نفسه ما تغير فقط أراد يحصل على الشهادة من أجل وظيفة فحصل على الشهادة لكن هل استفاد علما ينجح بكل بوسائل كثيرة هو أصلا عندما أصلا إذا ما نجح بالغش والاحتيال هو أصلا يقرأ المادة من أجل أن يختبر ما هو في ذهنه إني لابد أني أكون هذه المادة مستحضرة عندي ولذلك يختبر ويخرج ينسى كل ما ذكر حتى في الورقة هو نفس ما كتبه ما عاد يهمه أنه يستحضره هو أصل ليس مهم عنده أنه يستحضر هذه المادة العلمة ولا يعتبرها يعني جهد ينبغي أن لا يضيع لأنه لا هم له أصلا إلا تحصيل هذه الشهادة من أجل أن يتوظف لا شك أن هذا حقيقة بخص كبير جدا يعني هذا لا يحتاج إلا أن يغير النية فقط كانت نية الشهادة هو نفس الجهد اللي تبذلته حسن فيه النية واشعر بأهمية أن تستفيد العلم الذي تعلمته وأن يكون حصيل في قلبك ستحرص وسيكون بإذن الله تعالى ثابتا قدر كبير من تفلت العلم والسيان طبيعي لكن في شيء يتفلت بالطبيعة وفي شيء أنت تطالبه بأن يتفلت أنت ما تريده يمكث في صدرك يعني من غير اللائق بالفعل أنه الطالب يدخل الجامعة او يتخرج من الجامعه وفي مبادئ اسلاميه سهله جدا لا يعرفها هل يصح مثلا طالب جامعي انك تسأل عن العشر المبشرين بالجنه فلا يعرفهم يصح هذا ما يصح ابدا نفس هذا الطالب لو سالته عن لاعبي منتخب من المنتخبات الاوروبيه لعد لك اللاعبين الاصليين والاحتياطيين ولا كانوا في سنه كذا ولا كانوا في سنه كذا وتاريخ حياه بعض اللاعبين يعني ما هو مسألة ذكاء وغباء لا هو ذكي ورأسه مملوء بالمعلومات لو تسأل حتى أرقام التلفونات اللي يحفظها شيء كثير يعني ما هي المشكلة في عدم القدرة على الفهم والإستيعاب لكنه حشى عقله ودماغه بمعلومات ملاش يقول تاه لكنها يعني يقدمها على ما هو أهم ما عندنا مشكلة يحفظ أسماء اللاعبين ما هي مشكلة عندي لكن لا يصح أن يحفظ أسماء اللاعبين ولا يحفظ أسماء العشر المبشرين بالجنة ولا يعرف سير وأخبار الأئمة الذين يقتدى بهم ويعتز بالانتماء إلى أمة حوت أمثال هؤلاء النجوم ما في مشكلة أن يكون عنده ثقافة واسعة ويعرف ويكون مطلع وخاصة الشاب يعني طبيعي أن يكون عنده عناية بهذه الأشياء لكن لا يصح أن تكون على حساب دينه ولا حساب ما يجعله يشعر بالعزة والانتماء لهذه الأمة ف على الطالب أنه بالفعل يشعر بالأنفة أنه يذهب لمدرسة ويرجع من المدرسة وليشعر أنه استفاد شيء عليه أن يحاسب نفسه يوميا ماذا استفدت اليوم من العلم قبل ما يضع رأسه على المحدة وينام أن اليوم ماذا استفدت من العلم ما هي الفوائد التي استفدتها في هذا اليوم استفدت كذا واستفدت كذا واستفدت كذا يحمد الله عز وجل عليه ويستحضر هذه الفوائد ويعظمها ويعرف أنه بغير توفيق الله عز وجل ما كان يصل إليها حتى يشعر بأهمية العلم هذا نوع من المذاكر والمعاهدة وفطرة الإنسان يا إخوان أنه إذا, إذا اهتم بأمر تجد آثاره العملية تظهر حتى على جواره يعني الذي يهتم بالعلم الذي يهتم بالأخلاق قراءة كتب الأخلاق والآداب مهما كان خلينا نقول سيئا لابد أن يقل سوءه في أقل الأحوال لأن كثرة كما الكم... يقول كثرة المساس تذهب الإحساس فكثرة المساس مرات تزيد الإحساس إذا كان الذي تمسه شيء يعيد الحياة للقلب مثل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأمور التي تعلم الأخلاق والآداب فعلى الطالب إنه بالفعل يكون عنده حرص على أن يستفيد فائدة حقيقية وأن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه كل يوم ما هي الفائدة التي دخلت عليه في هذا اليوم يعني بلاش نقول كل يوم كل أسبوع والله نكاد نقول بلاش كل أسبوع كل شهر أنا أخشى أن بعض طلبة العلم تمر عليها السنوات ولم يفكر مرة ماذا استفاد من العلم ماذا زاد في قلبه من التقوى والإيمان والتقرب إلى الله عز وجل الله عز وجل عندما جعل مواسم الخير التي جعلها لهذه الأمة مثل رمضان والحج تفكروا فيها ليش جعل هذه المواسم الله عز وجل يستجيب الدعاء في كل وقت ويغفر للمستغفر في كل وقت كل صباح ومساء الله عز وجل يبسط يده بالمساء ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ففي كل وقت الله عز وجل سيستجيب الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم ما في بيننا وبينا الله عز وجل ولا في لحظة حواجز ليس بينك وبين أن تلجأ إلى ربك إلا أن ترفع يديك وتتوجه إليه بس فقط ما في أي حاجز ولا لها أي شروط هناك آداب صحيح أنك تكون متوضع تستقبل قبل هذه آداب لكن لو كانت هذه كلها مهم موجودة سيستجيب الله لك إذا توجهت إليه بصدق وإخلاص أبدا طيب لماذا جعل هذه المواسم لأن الله عز وجل الذي خلقنا يعرف طبيعة البشر يعرف أن نحتاج إلى ولو مرحلة في السنة ولو أيام في السنة نتشجع فيها أكثر للعمل فقال لنا بين الأذان والإقامة وقت استجابة الدعاء وقت السجود أنت أقرب إلي من أي وقت آخر في رمضان وقت موسم عباده وصلاة وتقرب وستجابة الدعاء العشر أواخر أكثر من كل رمضان الأوتار من العشر أواخر أولى من غيرها كل هذا من أجل أن الإنسان يحاول إذا قصر في تلك لا يفوت الأخرى معالجها للنفس على أساس أنه نعتاد أن يكون لنا ولو اوقات معينة في السنة نلجأ فيها إلى الله عز وجل هذا في كل العبادات ومنها العلم في كل, في كل العبادات ينبغي أن يكون عندنا أوقات نراجع أنفسنا وماذا قدمنا لديننا ولربنا ولأمتنا ولو في اوقات معينة هل يصح بالله أن يمر عليك الشهر والشهرين وأنت لم تحاسب نفسك ماذا قدمت لأمتك ماذا قدمت لأمتك ألزم نفسك كل أسبوع بس يوم الجمعة تحاسب نفسك ماذا أنا قدمت لأمتي لأمتي مهل نفسك هل قدمت لها ريالا درهما هل قدمت لها نصيحة هل كتبت مقالا كلمة في إحدى المواقع في الانترنت تدافع فيها عن الله ورسولها أو تنشر حكمة أو علما أو آية لا يصح أن يمر عليك السنة والسنتين والشهر والشهرين بل حقيقة اليوم واليومين وأنت لم تقدم شيئا لأمتك وكل واحد منا قادر على أن يقدم شيئا ولو كان آية تبلغها للناس ولو آية حقيقة هذا واجب ينبغي أن يستشعر كل مسلم وكل شخص وتخيل لو أن كل مسلم حمل هذا الهم كيف يكون عطاء لأمه أكثر من مليار وربع المليار من المسلمين لو كل مسلم ألزم نفسه أن يقدم شيئا لأمته الذي يقدر عليه والآن الأمر متاح إن كان ما عندك مال يا أخي الانترنت إذا دخلت احرص أن تفيد. ما تدخل من أجل أن تسب وتشتم ولا تدخل في مجادلات لا تقرب ولا تبعد لا تزيد علما ولا تنقص علما وإنما تريد أن تنفع الناس تهدي تنصح تبين توجه إن استطعت أن تتعاون مع مجموعة من إخوانك من طلبة العلم لمشروع خير ينفع الأمة فهذا حسن وجوه كثيرة لفعل الخير في هذه الأمة فعلى كل طالب علم كل مسلم أن يحرص أن يبذل شيئا لأمته ومن تعود البذل سخى الله عز وجل عليه وبذل له من خير الدنيا والآخر ومن تعود القبض استحق أن لا يبذل له شيء من أمور الدنيا والآخر طيب السادس كما تريد الذي تراه مناسبة السادس قال أن يلزم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المدة يعني هذه يتكلم فيه عن حسن العشرة مع من يعاشرونه في هذه المدرسة من مدرسين وطلاب وزملاء ومعيدين وما إلى ذلك يكون إنسان حسن خلق فذكر هنا مجموعة من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم وطالب العلم على وجه الخصوص من إفشاء السلام وإظهار المودة والإحترام ويرعى لهم حق الجيرة والصحبه والأخوة كل هذه أداب حقيقة ينبغي أن تقرأ يتغافل عن تقصيرهم ويغفر زلتهم ويسر عوراتهم ويشكر محسنهم إلى آخر كلامه الطيب المهم الذي ينبغي أن يقرأ وأن يحرص الإنسان على التزامه والأخذبه السابع أن يختار لجواره إن أمكن أصلحهم حالا وأكثرهم الشغالا وأجودهم طبعا لا شك يعني إذا كان كما ذكرنا سابقا يعني يمكنه أن يختار من يجاوره في سكنه أو يكون قريبا منه في سكنه في المدرسة فكلما اختار طالب العلم الأكثر تميزا في علمه ودينه وقلقه فلا شك أن هذا أنفع له وأورد هنا بعض العبارات كقولهم الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق وما إلى ذلك من الأمثال والحكم الصحيحة التي ينبغي أن تطبخ في الواقع ثم أيضاً تكلم عن ما ذكرناه سابقاً أن المساكن العالية أولى من من غيرها وكنا تكلمنا عن هذا سابقاً تكلم عن سكن النساء يعني هذه الدل المدارس كان فيها تضم أيضاً نساء قالوا أن لا يسكنها نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابه يعني إذا كان لا تمر الرجال على بوابها يجوز أن يسكنها النساء يعني تكون مساكن النساء منفصلة عن مساكن الرجال فهذا الدلن وهذا المدارس كان يخصص فيها أماكن في بعض الأحيان للنساء وأنه كان يعني لا تغفل هذه المدارس تدريس النساء أيضا ولم تكن الأمة تعزل النساء عن العلم بل كانت الأمة حريصة على تعليم النساء كيف لا والنساء مطالبات بنفس ما نطالب به نحن من عبادة وخوف الله عز وجل وانتهاء عما نهى الله وفعل ما أمر الله عز وجل ولذلك عرفت الأمة من العالمات شيئا كثيرا لو لم يكن في هذه الأمة إلا عائشة رضي الله عنها لكفى بها مثلا للعالمة التي بثت علمها وانتشر علمها في أقطار الأرض فأب المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت مضرب المثل في إقامة الدروس ومن روى عنها بالمئات ومن أخذ عنها العلم بالمئات طبعا كانت تدرس وتعلم بينها وبينهم حجاب ما تواجههم كان بينها وبينهم حجاب ستارة وتعلم ويأتيها كل أحد يعني لا تدرس فقط مثلا محارمها مثل عروة بن الزبير بن أختها لا لا تدرس كل أحد ولو نظرت في من روى عن تجد تجدون أن أنهم من المئات من كل المسلمين يأتونها رحالة يأتون من العراق يأتون من الشام من أجل أن يدرسوا عند عائشة ويتعلموا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذلك تلامذتها من بعدها من أوثق الناس في عائشة ومن أو أعرف الناس بحديثها إمرأة يقال لها من عالمات المدينة يقال لها عمره بنت عبد الرحمن عمره بنت عبد الرحمن إمامة ثقة جليلة من كبار التابعين التابعيات وقد روى عنها أيضا عدد كبير من الناس أيضا هي يعني تبعت سنة عائشة رضي الله عنها فدرست العلم وبثت العلم وانتشر عنها علم كثير طيب مبارك فيه فهذا كان شأن النساء في زمن صدر الإسلام وفي زمن العصور المفضلة لم يكن معزولات عن المجتمع ولا كنا يقبعنا في الجهل بل كنا يعني يحصلنا من العلم الشيء الكثير وكل على حسب طاقة وقدرته مثل الرجال ف من يتصور أنه قد مر على الأمة الإسلامية طبعا مرت عصور متأخرة كان في جهل بين الرجال والنساء أصلا لكن عصور الزاهية والتي يقتدى بها كعصر الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يكن النساء لا يرضى أهل العلم وأهل الفضل أن يكن النساء جاهلات لا يعرفنا شيئا من دينهم ولا أيضا يفصلوهم عن المجتمع فلا يكون لهم أثر في المجتمع بل كان منهم من يعلم ومن يدرس ومن بل ومن يتولى الحسبة ومن يتولى الخذا يعني عملنا أعمالا عديدة وكثيرة تنفع الأمة من اللطائف حقيقة أيضاً فوائد كثيرة في في لكن فائدة الثامنة هذه الفائدة الثامنة يقول إذا كان مسكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره على حصيره وفرشه فليتحفظ عند صعوده يتكلم عن أداب في طريقة المشي والجلوس والكذا في هذه المدرسة وعلى حصيرها أو سجادها الآن لم يعد حصيراً في كثير من الأحيان حتى أنه صار يتكلم عن طريقة مسك الحذاء إنك تمسك الحذاء وتضعه متقابلين ما تجعله يعني الخفة الأسفل تجعله على الظاهر وإنما تجعل الخفين متقابلين وتمسكه حتى لا يخرج من شيء ولا يسقط من شيء ثم يجئ تضعه عند المسجد أو في المكان لا تلقيه هكذا يلقاء كما يفعل بعض الناس وإنما تضعه بهدوء في مكان مناسب. من الأخطاء التي أرى أنها تحصل خاصة في أماكن الزحام مثل عندنا في مكة وفي الحرم المدلني والحرم المكي أنك تجد واحد ماشي والنعال يذهب ويأتي في يده فإذا به هو ماشي من جب ربما يضرب بعض الجلوس وهذا غير لائق غير لائق يعني ربما أراهم بعيني وأنا جالس يعني يفعل هذا ويرى أنه غيره تأذى ويستمر في نفس الحركة يكمل الطريق وهو يحرك في النعال ماشي رائع جيد يعني عليه أن الشيء الذي حقيقه يعلمناه أهل الأدب أنك تمسك النعل بيدك اليسرى أولاً لا باليمين لأنك يكون اليمين نظيفة إذا أردت أن تصافع أحد أو أن تقابل أحد تمسكه باليسار ثم تضع خلف ظهرك هكذا تضع النعل خلف الظهر هكذا كذا أبعد عن أن تؤذي به أحد خاصة في وقت الزحام طبعاً أتكلم بها إذا ما في أحد أنت حر لكن في وقت الزحام حتى لا تؤذي الناس يجعل النعل خلف ظهرك هكذا تمسك النعل بصورة ذكر المؤلف باطن النعل على بعض ثم تمشي هكذا بإذن الله تعالى لا تؤذي أحدا أبدا أما أن يمشي ويضرب الناس بالنعل ويخطل ويتخطى الرقاب ويؤذي المصلين ويؤذي الجلوس ويؤذي القراء والذاكرين يعني هذا حقيقة أذية المسلمين جاء ربما جاء ليصلي التراويح وهي سنة فيرتكب أمرا محرما لما كثف بيته كان خير أذية المسلمين أعظم من أن يصلي التراويح يعني قد يأتي ليصلي التراويح ويزاحم الناس فإذا به يرتكب آثام ويعود لو صلى في بيته ولو ما صلى إلى العشاء وذهب لكان خيراً له من أن يؤذي المسلمين أذية المسلمين أمر عظيم أذية المسلمين اسمها إثم عظيم تخيل لو أن رجلاً دعا عليه لو أن رجلاً أضمر في قلبه الغيظ ولعف عنه يأتي يوم القيامة فيأخذ من حسناتك ما تسفيد فعلى المسلم أن يحرص أن لا يؤذي المسلمين أبدا فإن أذيتهم من أعظم الإثم من أقول من اللطائف في المقطع الاخير من هذه الصفحة 625 يقول وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم في أعلى الدرجة بدأ أصغرهما بالنزول قبل الكبير والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع في النزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من أسفل ثم ينزل فإن كان كبيرا تأكد ذلك وإن اجتمع في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصخرهما ليصعد أكبرهما إيش هي الفكرة التي بنيت هذه الفكرة أقول إذا كانوا في العلو الذي ينزل الصغير قبل الكبير وإذا كانوا أسفل ويردون يصعدون الذي يصعد الكبير قبل الصغير ما هو الملحظ في هذه القضية؟ الصعود والنزول لما كان النزول رمز للهبوط والانحطاط ليبتدي به الصغير قبل كبير باب الاحترام له شف معاني دقيقة لطيفة هي هي ليست يعني أمور واجبة لكنها استحضارها في القلب معظم تعظيم الكبير لما تقول للصغير إذا كنت مع الكبير أسبق الكبير لأن أنت أولى بالهبوط قبله وإذا أردت أن تصعد هو أولى بالصعود منك هي آداب ورموز تفيد تعظيم قدر الكبير في النفس ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا فعلى يعني هذه الأداب إنما وضعت لهذا المعنى طبعا الآن يشبه هذا صفوف المدارس اللي نسميها الطوابير هو المقصود التنظيم, المقصود التنظيم أن يكون نزولهم وطلوعهم منظما مرتبا هذه وسيلة من وسائل الترتيب والتنظيم يعني حتى نعرف أيضاً أنه, إنه ما يشبه طوابير الدراسة لم يكن المؤدبون القدماء في تاريخنا الإسلامي العلمي الثقافي لم يكونوا غافلين عنها كانوا حريصين أن يراعوا حتى أدق امور التنظيم والترتيب في المدارس والجامعات بل شوف لأي دراجة يعني أستطيع أقول هذا بعرفنا نحن الآن في هذا في مبالغة يعني تخيل لا ينزل طالب حتى ينتهي الطالب الأول يمكثون ساعة حتى يطلعون للفصل أو ينزلون لكن هي في الأخير حقيقة بالفعل آداب تدل على أنهم كانوا حريصين على هذه الرمزية التي لها معاني ترسخها في النفس ترسخ هذه المعاني في النفس وتجعل إنسان لا يغفل عن معانيها الحقيقية يعني الذي يتأدى بهذا الأدب لا يمكن أن يكون سيء الأدب مع الكبير إذا وصل به التزام هذا الأدب الدقيق هذا سيجعله في غالب الأحوال ملتزما للأدب الواضح الجري مع كبار السن. التاسع قال لا يتخذ باب المدرسة مجلسا إلى آخره قال حتى في الدهليز الدهليز المفتوح يعني الذي يمشي فيه الناس السيب كما يقال أو الصالة التي هي مدخل الغرف ويمشي فيها الناس جميعا قال لا يتخذها طريقا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ الطرقات مجالس. فلما أصرق فإن كان ولابد فأعطوا طريقة حقها وهذه من هذا الباب حتى الدهريز الذي يمشي فيه الطلاب أو السيب أو الصالة التي يتخذها الطلاب طريقة له هذه مثلها مثل الطريق لأنها طريقة للطلاب فلا يحق لك أنك تجز فيها فإن كان يضيق على المسلمين ويضيق على الطلاب لا شك أن أنه يكون ألزم وأشد فلا يصح له يكون هذه الصالة ضيقة متر أو أقل من متر الإنسان لا يستطيع يمر بها يعني بشيء من الصعوبة فعليه أن لا يتخذ هذه الأماكن مجلسا للجلوس طبعا وأشد وفي وفيما ظن تدخول النساء كما يقول هنا إذا كان المدرسة كما ذكت مثلا لها باب للنساء وباب النجاة لا يجلس على باب النساء وهذا واضح يعني الأداب كلها الإسلامية والمروءات المدرسة أهل المرؤات تمنع من ذلك حتى غير المسلم من اللطيف يعني الذي يستوقفني كثيرا أن جاهليا كافرا لا يؤمن بالله واليوم الآخر يلتزم بأدب إسلامي لا يلتزمه بعض أبناء المسلمين يقول عن ترى ابن شداد وهو جاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها والله يوم أسمع هذا يكاد يتفطر قلبي ألما كم من أبناء المسلمين من يتطلع على عورات جيرانه هو يسعى لكي يرى جارته وإذا لم يفعل ذلك إن بدت له جارته كانت النافذة مفتوحة وبدت له جارته يتنتقل من غرفة لغرفة ولا تغير ملابسها ولا يعتبرها فرصة وغنيمة ليملأ عينيه من هذا النظر المحرم شوف الرجل هذا الجاهلي يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها ما الذي جعله يفعل ذلك؟ المروءة يعرف أن هذا ليس من المروءة ولا هذا ما فعله لله ولا لرسوله جاهلي لكن الرجولة وكرم الأخلاق إذا كنت أن تحترم نفسك ما تفعل هذا الفعل فكيف حتى يواري جارة ما أوه فكيف إذا كان الشخص ممن يؤمنون بالله واليوم الآخر ويخشى الله عز وجل المطلع عليه في كل لحظة كيف يسمح لنفسه أن يمد بصره إلى جاره أو جارته أو إلى ما يحرم عليه من النظر المحرم خاصة إذا كان فيه انتهاك لعراض المسلمين كيف وقد رأينا من يتعمد أن ينشر صور أخواته المسلمات في الانترنت ويبتز أخواته المسلمات بمثل هذا الأمر هل يمكن أن يكون هناك مسلم عنده قلب يفعل هذا الفعل ثم كيف يسمح لنفسه الشاب أن يطالع هذه الصور في الانترنت هذه أخت مسلمة له حتى لو عصت حتى لو أخطأت حتى لو ارتكبت جريمة كيف تسمح لنفسك أن تطالع على عورات المسلمين ألا تخشى أن يعاقبك الله عز وجل في عرضك أنت ألا تخشى أنه في يوم من أيام أن ترى أختك أو بنتك أو زوجتك على انترنت ومن تعرض لأعراض الناس هتك الله عرضه وقتص منه في الدنيا قبل الآخرة حقيقة هذه مأساة مأساة لا هذه قد يفعلها الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر القليل المروء حتى كما ذكرنا هذا جاهل ما كان يرضى لنفسه أن يفعل هذه الأفعال فكيف بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يفعل هذا الفعل طيب قال ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا يعني بلا عمل البطال هنا ليس هو بالمعنى المعاصر إلا هو السيء البطال هو الذي لا عمل له من باب الإزيل ما يقولون عن البطالة البطالة البطال هو الذي لا عمل له عليها صح أنه يذهب ويأتي في المدرسة ماشيا من دون حاجة بل إذا ذهب أو جاء يكون لغرض لكن اللطيف هنا أنه قال من غير حاجة إلى راحة أو رياضة يعني أيضا كانوا يعرفون رياضة المشي ويمارسونها من قديم وكان هذا أمر مرعيا عندهم فربما مشت طلبها ومشت الشخص من أجل الرياضة هذا مع أنهم ما كانوا مثلنا يعني ما كان في سيارات أصلا للتنقل هي حياتهم كلها رياضة كانت حتى لو ركب إيش بيركب يركب خيلة أو يركب إبلة أو يركب هي نفسها رياضة حتى مركبهم رياضة مع ذلك كانوا يحرصون على رياضة المشي كما يظهر من هذه العبارة وأنها كانت معروفة بينهم العاشر ألا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه كل حق آداب ينبغي أن تلتزم يعني ما يمد بصره إلى اورات المسلمين أو إلى أماكن يعني يتخففون فيها من الملابس أو يكونون في حالة تبسط وتخفف من اللباس قال ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء يعني الهدوء الهدوء مطلوب في المدارس مطلوب في أماكن التعلم لأنه لا يمكن للإنسان أن يتعلم مع الضوضاء والضجة حتى في المقطع الأخير وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو من شباك تحفظ فيها عن التجرد وعن الثياب يعني هو الآن يطالب أيضا أن يحرص أن يتجرد وأن لا يتخفف من الثياب إذا كان من الممكن أن يراه غيره فعليه إذا أراد أن يتخفف من الثياب أن يغلق الباب ويكون في مكان منعزل ليقوم بالحاجة التي يريدها لكن ما يجعل الباب أو الشباك أو النافذة مفتوحة والناس يرونه ثم يتخفف من اللباس أو يخلع لباسه ليؤدي بذلك إلى أن يراها الناس ولو من دون قصد فهذا ادب واضح وبين وأيضا هذا للأسف الشديد يعني كثير من المسلمين أو بعض المسلمين تخفعا فتجد في مثل الشواطئ وما إلى ذلك أمام الناس يخلع ربما رأيتم بعيني ما عليه شيء أبدا يعني حتى السروال القصير الذي يسميه العرب قديما تبان السروال القصير هذا يسمه تبان من الغاربية حتى التبان هذا يخلعه ما يبقى لا شك أن الخلق هذا ليس خلق المسلمين هذا خلق وافد ما نعرفون هو شرع محرم لأنه كشف عورته وهو خلق ما كان يفعل حتى الجاهل يعني إلى قبل مئة سنة إلى قبل سبعين سنة ما كان أحد يفعله إنما ورد علينا مع الحضارة الغربية التي غزت العالم والتي أصبحت فيها العورات لا قيمة لها ولا وزن الحادي عشر قال ان يتقدم على المدرس في الحضور في حضور موضع الدرس ولا يتاخر إلا بعد جلوسي وجلوس الجماعه الى بعد جلوسي وجلوس الجماعه لا شك أن التبكير في حضور الدرس هذا ادب مهم حقيقه وكم يزعج المدرس خاصه في فصول الدراسه حقيقه اني ادخل القاعه ثم استمر ربع ساعه بعد بداية وقت الدرس وكل شويه واحد يطرق الباب حتى الباب مفتوح يسالني للدخول كم يقطع من الدرس وكم يزعج وكم يؤخي وكم فيه من سوء الأداب وكم فيه من إزعاج إخوانه الطلاب حقيقة شيء مزعج شيء مزعج وهو ظاهر أصبحت بسبب السهر طول الليل أخونا سهران الله أعلم يأتي حتى عين وحمر ويأتي وله يفكر أنا ويفكر في الصور اللي شاهده طول الليل يعني شارد الذهن أصل ما هو معك ثم يأتي متأخر ويريد أن يخرج مبكر وكل شوية السادس يذهب لدورة المياه يعني حقيقة مشاكل كثيرة نجدها من من بعض الطلاب هداهم الله هذه كلها آداب ينبغي أن يعني يحرص الطالب على أن يلتزم بها ويبتعد عن ما يناقضه أيضا تكلم عنه أنه ينبغي أن يلبس اللباس الحسن قال وكان الشيء أو أبو عمر يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس محففا بغير عمامة أو, مفكك أو مفككا إزرار أو مفكك إزراره الفرجية إزراره الفرجية التي هي مثل الجبة الجبة لا يلبسها مثل العلماء الأزهر وفقهم الله وحفظهم الله يلبسون جبه على لباسهم وكثير من العلماء العالم الإسلام يلبسون الجبة لها أزرار يقول ينبغي أن يزرر هذه الأزرار ويكون يعني في كامل هندامه وحق هذا أدب جيد يعني أن يكون طالب العلم متميزا بحسن الهندام وهذا يختلف من بلد لبلد ومن عرف لعرف يعني هيئة اللباس ما هو لكن عليه أن يحرص أن يكون لباسه نظيفا أنيقا إن أمكن أن يكون متميزا يعني إسلاميا محظا فهذا لا شك أو لا أن يكون لباسا إسلاميا كل بلد له لباس لباسه الأصلي كل بلاد العالم الإسلامي يعني إخواننا في المغرب شوفوا هذا لباسهم الرسمي الإسلامي لباس السعودي هذا الذي ألبسه مصر لهم لباسهم أهل المنطقة هنا أهل الامارات لهم لباسهم الخاص كل بلد لها لباسها الإسلامي الخاص يحسن بطلاب العلم الشرعي خاصة أن يلتزموا يحسن ما أقول يجب يحسن بهم أن يلتزموا أقل شيء أثناء طلبهم للعلم وأثناء تعليمهم باللباس الإسلامي إحياءً لهذا اللباس ولأنه يعطي شعور بالانتماء والعزة لأمته ولتاريخه ولأمجاده وحفاظاً على هذا اللباس من أن ينتثر نخش أنه يأتي يوم من الأيام ما عادي أحد يعرف هذا اللباس النبي عليه الصلاة والسلام كان لباسه يعني مختلف حقيقة عن كل الألبس الموجودة اليوم ما لازم بلازم لأنه هذه أمور عاديات يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بلباس أهل اليمن ويلبسه يأتي يؤتى له بلباس أهل الشام ويلبسه حسب التجارة لكانت تأتي فالمهم أنه يلبس اللباس الإسلامي الذي هو عند أهل بلده لباس إسلامي ويعرفه أهل البلد ويعتبرون أنه اللباس لباس الأصلي للبلد قبل ورود البنطلون والقميص الذي لا شك أنه أصبح الآن لباسا عالميا هو خاص بالغرب يعني حقيقة لبنطلون القميص معه بعد هو لباس غربي حتى بعض الناس يعني يتشدد فيه أو يحرم له هذا الكلام غير صحيح ما دام أنه لا يحجم العورة ولا يكشف العورة واللباس ساتر ولا شك في هذا فهو لباس جائز شرعا ولا يشكل فيه الآن هذا لباس عالمي لا يخص أمة دون أمة لكن نقول ما هو الأفضل الأفضل أن يحرص على لباسه الإسلامي طيب حقيقة هناك عدد من آداب لكن يعني أقتصر بهذا الأمر وأنتقل لذكر الإسناد بهذا الكتاب أسأل الله عز وجل ولكم الانتفاع مما قرأنا وما سمعنا ونجعل الله عز في موزين حسناتنا جميعا أقرأ عليكم الإسناد ثم بعد ذلك نعم أرجو ذلك أرجو أنه يكفي الصفحة بس صغر الخط قليلاً ما عندي ما هي مكتوبة بخطة اليد حية مكتوبة بخطة اليد ليست يعني مطبوعة هي موجودة عندي في جهاز لكن ما عندي طابع ما استطعتني أطبع المهم أروي هذا الحديث لي فيه عدة أسانيد لكن انتخبت لكم إسنادين صحيحين متصلين بلا الثقات المشهورين كل من أذكروه الآن هو إمام عالم مشهور ثقة ما في واحد من رجال الإسناد إلا هو من كبار الأئمة وبالإسناد المتصل برواية هذا الكتاب فالإسناد الأول أخبرنا إجازة كيف؟ تحت عنوان إسناد هذا الكتاب إسناد هذا الكتاب أخبرنا إجازة شيخنا عبد الوهاب انا سأقول الإسناد حقيقة بسرعة ثم أترك لكم نقله بعد ذلك من التسجيل أنه أخشى نتأخر ترى ونبغى أسمع أسئلتكم اليوم آخر يوم ولذا نسمع الأسئلة فلابد نترك مجال الأسئلة ونختم إن شاء الله ببعض الدعوات التي أصل الله عز وجل أن يتقبلها الإسناد الأول أخبرنا إجازة أن شيخنا عبد الوهابي بن عمر دوكري رحمه الله وشيخنا محمد بن عبد الهادي المنوني الرباطي وهو من فقهاء الرباط المعروفين رحمه الله والشيخ محمد وشيخنا محمد أبو خبزة حفظه الله ما زال حيا وفقه الله عز وجل وحفظه وغيرهم عن المسند الكبير محمد عبد الحي الكتاني متوفى سنة 82 و300 ألف عبد الله بن درويش السكري الدمشقي متوفى سنة 29 و300 عن عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الرحمن الكزبري الحفيد متوفى سنة 62 و200 وعبد اللطيف ابن علي ابن عبد الكريم البيروتي الدمشقي المتوفى سنه 60 و200 وسعيد ابن حسن ابن احمد الحلبي المتوفى سنه 59 و200 و ثلاثتهم عن مصطفى ابن محمد ابن رحمه الله الانصاري الحنفي الدمشقي ثم المدني الشهير بالرحمه وبالايوبي المتوفى سنة 5200 و1000 عن الإمام عبد الغني ابن اسماعيل ابن عبد الغني النابلسي توفى سنة 43 ومئة وألف عن نجم الدين محمد ابن بدر الدين محمد ابن رضي الدين محمد العامري الغزي الدمشقي توفى سنة 61 وألف عن والده بدر الدين الغزي توفى سنة 84 وتسعمائة عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي توفى سنة 26 وتسعمائة وعبد الحق بن محمد السنباطي القاهري متوفى سنة واحد وثلاثين وتسعمائة للهجرة وإبراهيم بن علي بن أحمد القلق شندي متوفى سنة ثلاثتهم عن الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب فتح البالي متوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة عن الحافظ عن شيخه الحافظ زين الدين العراقي متوفى سنة ست عن عز الدين عبد العزيز ابن بدر الدين, ابن بدر الدين محمد ابراهيم ابن جماعة المتوفى سنة سبع وستين عن والده بدر الدين ابن جماعة هذا الإسناد الأول الإسناد الثاني يلتقي مع الإسناد الأول لكن أوله يعني مشايخي فيه مختلفون الإسناد الثاني أخبرنا شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله وهو من مسندي مكة عليه رحمة الله وأبو تراب الظاهري الأديب المعروف رحمه الله كلاهما عن والد الثاني الشيخ المحدث أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد بن الهاشم المتوفى سنة 92 وثلاثمائة وألف عن السيد نذير حسين ابن جواد علي, ابن جواد علي الدهلوي المسند الكبير من علماء الهند متوفى سنة عشرين وثلاثمائة وألف عن عبد الرحمن الكزبري الحفيد والمفتي عبد اللطيف البيروتي وسعيد الحلبي ثلاثتهم به اي السابق نفسه بالاسناد الذي ذكرناه سابقا هذا اسناد صحيح متصل كل من فيه علماء معروفون أروي بها بهذه الاسانيد وبغيره هذا الاسنادين وبغيره هذا الكتاب عن مؤلفه عليه رحمة الله اسمع اسئلتكم يا اخوان كيف هو خلاص أنا أجلستكم الآن أجلستكم جميعا بهذا الكتاب يعني طبعا في جزء منه قرأته علي الذي قرأ عليه هذا أعلى من الإجازة لأنه أخذتموه عرضا كان يقرأ عليه الكتاب فهي أعلى من الإجازة وأما ما لم يقرأ عليه من هذا الكتاب فأجلستكم فيه إجازة صحيحة عن شيوخي الذين ذكرتم في هذا الإسناد وعن غيرهم ممن أروي عنهم هذا الكتاب إجازة صحيحة على الشرط الذي يشترطه أهل العنم من المحدثين طيب نسمع الأسئلة يا أخوان ماذا لديكم من الأسئلة هنا أسئلة ليست متعلقة بالدرس فإذا كان هناك أسئلة متعلقة بالدرس أبدأ بها هل هناك شيء متعلق بالدرس تفضل تعليم المرأة بدأ من حياة النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم النساء ويخص النساء بيوم خاص للتعليم ويذهب إلى النساء ويعلمهن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في كتب الصحاح المشهورة المعروفة هذا لا شك فيه وأكبر دليل على ذلك من ظهر من الصحابيات من العالمات الراويات وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها فهي أجل من روى من الصحابة ونشر العلم من الصحابيات رضوان الله عليهن وكثير من من روى العلم والحديث والشرع عن النبي صلتها والسلام وعلى رأسهم أمهات المؤمنين عموم أمهات المؤمنين مثل عائشة وحفصة وأم سلمة وأمثالهن من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا أيضا بعد ذلك حقيقة في عصر التابعين وأتباع التابعين يوجد بكثرة ولو رجعتم إلى كتب الروات لوجدتم أن في كل تراجم الروات يذكرون أيضا من هم الراويات اللواتي روينا الحديث وروينا العلم عن العلماء ففي كل عصر تجد هناك عدد كبير من الراويات إلى عصور متأخرة حتى يعني مثلاً من الراويات المشهورات اللواتي لهن رواية خاصة بصحيح البخاري خاصة عالمة مشهورة جدا كان يرحل إليها الناس من أقطار الأرض اسمها كريمة المروزية وكانت تسكن في مكة يرحل إليها الناس من كل مكان ليسمعوا عليها كريمة المروزية من أجل أن يسمعوا عليها صحيح البخاري وهناك أيضاً محدثة شهيرة كان يأتيها الناس ولها مشيخة يعني لها كتاب تذكر فيه شيوخها الذين أخذت عنهم علم اسمها شهدة وأيضا مشيختها مطبوعه موجودة فدور المرأة حقيقة في التعلم والتعليم دور بارد جدا في هذه الأمة الإسلامية وكما قلت أصلا يا أخوان يعني المرأة مطالبة بأن مطالب به النساء وشقائق الرجال مطالبة بأن تعرف الله وتعرف أمره وتقوم بالواجبات هناك أمور يسيرة ومحدودة التي يخالف فيها الرجال النساء ولذلك قاعد عند العلماء أن كل خطاب في الكتاب والسنة موجه للذكور فإنه شامل للإناث إلا ما جاء الدليل يدل على استثناء النساء فيه هذا دل إن هذا خلاف الأصل وإن ما يخص النساء أحكام محدودة هي التي تخص النساء وإلا الأصل دخول النساء في كل ما خوطب به الرجال فعناية الإسلام بتعليم المرأة هذا لا يشكك فيه إلا من لا يعرف الإسلام أما من يعرف الإسلام فيعرف أن المرأة لها دورها ولها ريادتها يا أخي نحن دائما نقول أن دور المرأة عظيم لو لم يكن إلا في تربية الأبناء لكان هذا كافيا فهل بالله المرأة التي تربي الأبناء وهي عالمة مثل الأمة التي تربي الأبناء وهي جاهلة كلنا يحفظ البيت الشهير الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا لأعراقي تعدها بإيش بالعلم تسلحها بماذا بالعلم وخاصة اليوم الأم في العادة تلازم الأبناء أكثر بكثير مما يلزمهم الأب فإذا كانت عالمة صاحبة حكمة وعلم تستطيع أن تدير دفة هذا البيت وهي دفة خطيرة جدا وسفينها بالذات في هذه الأيام تتخاطفها الأمواج والرياح إن لم تكن الأم صاحبة علم وحكمة تغرق هذه السفينة وتفشل هذه الشركة المهمة جدا وهي الأسرة فحقيقة تعليم المرأة أمر ضروري جداً ومهم جداً بشرط أن تلتزم بأحكام دينها وأن يكون غرضها من التعلم هو أن تحافظ على دينها لا أن تتعلم من أجل أن تفرط في دينها ما دام أنه هذا هو الشرف يعني الغرض من التعلم فهذا أمر واجب على المرأة أن تسعى إليه وبالذات الآن مع الهجم على المرأة ألا تجدون أن المرأة إذا دعت إلى المحافظة وإلى مقاومة ما يسمى بحركات التحرير وكان المرأة عندنا مستعبدة وتحتاج إلى تحرير إذا كان المتكلم في الدفاع عن حكم الإسلام فيها من النساء يكون أقوى من صوت الرجل لا يكون شكل يكون أقوى طيب لماذا صوت النساء في كثير من أحيانا يكون خافت لأننا لم نعد النساء نحن لمثل هذه المرحلة لم نعد النساء من أجل أن يكون هنا المطالبات بأن يطبق حكم الإسلام على وجه الأرض فيهن لو أعددنا النساء لمثل هذه المرحلة كان اول من يطالب ويرد يطالب بالإسلام وأحكامه ويرد على من يريد إفساد المرأة اول من يقف هذا الموقف هو المرأة وأعلى من يعلو صوته هو المرأة لكننا قد في جانب إعداد المرأة لأن تدافع هي عن إسلامها فاضطررنا في الأخير أن نحن نتكلم ويظهر وكأننا نريد أن نجبر النساء على أمر هن لا يريدنه مع أنه نحن نعرف أن أكثر نساء المسلمات عفيفات وصالحات وطيبات ويردنا والله الحجاب ويردنا الخير ويردنا العفاف لكن يرادوا بهن غير ذلك طيب الأسئلة التي هي متعلقة بالدرس كما قلت لأني في عندي أسئلة مكتوبة هي أولى من غيرها فضل الأمور السرقية أو الأمور الحديث يسأل الأخ وفقه الله عز وجل يقول إذا أراد الإنسان أنه يدرس أكثر من علم ينتقل من علم إلى علم آخر فأقول إنه ينبغي كما ذكرنا المؤلف أنه لا يتنقل بين العلوم إلا بعد أن يتقن ولو متن مختصرا في علم ما إذا أتقن متنا مختصرا في علم ما عندها يحق له أن ينتقل إلى متن آخر وإذا كان إذا كانت همة تستوعب أن يدرس أكثر من متن في وقت واحد مثل ما هو محاصل الآن في الجامعات في الجامعات ما تدرس متن واحد تخرج من محاضرة التفسير وتدخل محاضرة الحديث وتخرج منها لمحاضرة الأصول إلى محاضرة الفقر فإذا كان أنت قادر على جمع أكثر من متن ومرتب نفسك جدول زمني من خلاله ابشر. من خلاله يمكنك أن نحن يعني تجمع بين أكثر من العلم هذا حسن إذا كنت قادرا على على ذلك مسألة الحفظ والفهم تكلمت عنها كثيرا حقيقة يعني ما الذي ينبغي أن يحفظ الإنسان ومن الذي ينبغي أن يفهمه وهما منهجان حقيقة في الطلب وبعض العلوم أحوج للحفظ منها إلى الفهم وبعض العلوم هي أحوج للفهم منها للحفظ يعني مثلا علم القراءات حفظ ما يحتاج يعني علاقة الفهم به علاقة جانبية ليست اصليه الفهم معتمد اعتماد شبه كامل على الحفظ ما يمكن تجعل علم القراءات مثل علم الفقه مثلا او علم التفسير علم التفسير وعلم الفقه معتمدان اعتمادا كليا على الفهم حتى يعني الاقسام يعني مثلا نواقض الوضوء بعض الناس يظن انها تحفظ الخطا مو صحيح انت لو فهمتها ما تحتاج تحفظها خلاص هي مضبوطه هي مضبوطه في معاني معنويه يعني لكن الذي يتعامل مع أي علم على أنه لابد يحفظ هذا هو الذي لا يمكن أن يفقه يعني كما قلت سابقا مثلا التفسير التفسير علم قائم على الفهم كيف نعلمه نحن الآن للطلاب نعلمه على أن نحفظ يعني إيش نقول للطالب نقول احفظ معاني الكلمات خطأ الواقع أنه ما يفهمه أصلا والذي يدل على ذلك خليه يحفظ معاني الكلمات ثم قل لي لي الآية التي حفظت معاني الكلمات الواردة فيها ما يستطيعه هو, ف... هو, هو حفظ الآية وحفظ معاني الكلمات يستطيع أن يسرد لك معاني الكلمات لكنه يستثمر هذا المحفوظ في فهم الآية هو عاجز عن ذلك لأنه لم ي... يعلم كيف يفهم فلا يصح أن نخلط بين العلوم التي تحتاج إلى فهم فنجعلها بالحفظ أو العكس فهذا لكل علم يعني ميزته الخاصة في شيء متعلق أيضا بالدرس نعم نعم. السؤال عن الورع كما ذكرت سابق الحقيقة أول شيء بالنسبة للسؤال لا يأثن أي إنسان يسأل عن أمر في الدين لا شك أنه يؤجر على هذا السؤال يعني يسأل ليعمل تسأل عن غاز الايمان هي تؤجر على ماذا على السؤال والعمل لا المستري لا لا لا تأثن. لا تؤثم لا, لا تؤثم لا ولذلك الامام احمد افتاها في البدايه بالاباحه لكن عرف ان هي ما تسال عنه هو مباح ولا محرم. هي كأنها تقول ما هو الأورع فقط فلسان حالها يسأل عن الأورع والأفضل فأجابها حسب الأورع والأفضل بعد ذلك الإمام أحمد أما أنها تأثم لا تأثم يعني الدين ما في عندنا حكم للخواص وحكم للعوام الحكم يشمل الجميع الحلال حلال للجميع والحرام حرام على الجميع والواجب واجب على الجميع ما في فرق بين هذا ولذلك يعني ليس من الصحيح أن يظن بعض الناس إنه مثلا الشاب الذي يظهر عليه علامات الالتزام مطالب بما لا يطالب به غيره يعني إذا رأيت واحد يشرب الدخان ما هو ملتزم يعني ما هو كلنا, كلنا مسلمين لا يوجد أحد ما هو ملتزم كل مسلم هو ملتزم بالدين لكن لو رأيت واحد مظهره بإسلام يشرب دخان ما يعتبر أن هذا يعني يرتكب أمر محرم ما أفكر أن أنصر لكن لو وجدت واحد مثلا ملتح يشرب دخان هذا الذي أرى أنه يلابد ينصر هذا مو صحيح هو حرام على هذا وحرام على هذا على الجميع وهذا واجب عليه أن يصلي وهذا واجب عليه أن يصلي فليس هناك فرق في الواجبات والفروض وما إلى ذلك لكن نتكلم عن الأفضل والأكمل باب الأفضل والأكمل باب واسع جدا باب واسع جدا جدا وكل إنسان أدرى بحاله وأدرى بنفسه ويختلف الناس في هذا الباب اختلافا كبيرا إنه إنه يعني هذا الكلام ليس صحيح على إطلاقي وأنا ذكرت هذا سابقا حتى اشتراط حفظ كتاب الله عز وجل حتى السلف والعلماء السابقين لم يكنوا يشارطون هذا للتعلم الأصوليون مثلا علماء أصول الفقه ينصون في باب الاجتهاد يعني شروط المجتهد يقولون ليس من شروط المجتهد الآن نتكلمون عن الإمام المجتهد يقول ليس من شرط الإمام المجتهد أن يكون حافظا للقرآن الكريم يكفيه أن يعرف آيات الأحكام وأنه يستطيع أن يوقف عليها وقت ما يريد بس. هذا شوف كلامهم في الإمام المجتهد ولا يعني ذلك أني أدعو لعدم تحفيظ كتاب الله عز وجل لكني أريد أن يتضح تماماً أنه من الغلو أن نعتني بحفظ القرآن على حساب فهمه لا يصح الآن ويش اللي يسويه, يسويه غالب المحفظين يحفظ القرآن ويمشي طيب ليش ما يكون في خطة عملية أخرى لفهم القرآن بعد أن يحفظ القرآن يكون في عندي حلقات أخرى لتفسير القرآن الكريم ليفهم ما حفظ لا ينتهي دور مجلسة التحفيظ وحلقات التحفيظ فقط عنده الحفظ إذا حفظ سوينا الاحتفال ومشى ويظن نفسه أنه خلص صار عالم بحفظ القرآن وهو لو سألت عن معنى غاسق إذا وقب ما يعرف لو عرفت معنى الصمد ما يعرف هذا خلال كبير وتكلمت عن حقيقة سابقة أنه بينت أن يقول كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل هذا منهج السلف يتعلم الحفظ ومع الحفظ يتعلم الفقه والفهم وتدبر ولأن يحفظ عشر آيات أو سورة من القرآن ويعرف ما فيها من العلم والعمل أحب عند الله عز وجل من أن يحفظ القرآن كله ولا يعرف ما فيه من الحفظ والعمل من العلم والعمل لأن المراد من إنزال القرآن هو العمل ولا يمكن لإنسان أن يعمل بالقرآن إذا لم يفهمه يعمل كيف به إذا كان ما فهمه ولا يعرف مراد الله عز وجل به فالمراد من القرآن هو العمل الأساس وإنما حث على قراءته وصار قراءة الحرف منه بعشر حسنات لأن القراءة هي الداعي للتفكم يعني لما حثتنا الشريع على كثرة قراءة القرآن لأن قراءة القرآن هي الداعي لتدبره وتفهمه مو من أجل فقط أني أقرأ وأنا ما أفهم شيء منه ليس هو هذا الغرض حتى من الدعوة والحث على قراءة القرآن وكثرة القراءة وقلت سابقا أيضا لو أن كل المسلمين لا يقرؤون مصحف إلا من مصحف فيه ولو تفسير سهل ميسر لكان هذا أولى كل ما غمضت عليه آية وراد أن يعرف معناه يلتفت لحاجة مصحف يجد التفسير فيها واضحا بيّن جليا يستطيع من خلال أن يفهم كلام الله عز وجل ويكون أكثر أثرا على قلبه ولا تخلفت الأمة إلا لمن أصبحت علاقتها بكتاب الله عز وجل هذه العلاقة الظاهرية التي لا تهذب خلقا ولا تزيد إيمانا ولا تهدي ظالا وليس لها أي أثر في الأمة انظروا الآن كم هم عدد الحفاظ عدد كبير بالحمد الله تعالى صحيح ولا لا من أبناء المسلمين كم منهم من تخلق بأخلاق القرآن من هؤلاء الحفاظ أنفسهم كم هو المتخلق بأخلاق القرآن كم من مرة نقول والله فلان للأسف وهو يحفظ القرآن يفعل كذا هذا يدعو على خلال كبير ولا لا لأننا ما فهمنا كيف نتعامل مع كلام الله عز وجل وظننا أن مجرد الحفظ يغني عن الفقه والفهم والتدبر طيب باقي شيء يا إخوان في الدرس الظاهر ما رح نصل لل... للأسئلة المكتوبة أبدا في أحد بعد يا شيخ الشيخ موجود موجود يعني المعنى ما رح نصل للأوراق هل... في سؤال آخر يا إخوان فضل لا الظاهر خلاص هذا آخر شيء هذا آخر شيء يسدد ويقارب يقول كيف يجمع الشخص بين يعني العناية بأهله وأولاده والقيام بحقهم وبين طلب العلم يسدد ويقارب وهذا يختلف حقيقة من شخص لشخص يعني الواجد الذي عنده المال عنده وظيفة يعمل فيها من وقت إلى آخر قد يست... يعني أنا نصح حقيقة أنه يحرص على التقلل من الدنيا قدر المسلطة يعني مثل لو في وظيفة راتبها عال لكنها تستأخذ عليه وقت طويل جدا ما يجد وقت لطلب العلم وهناك وظيفة أقل منها راتبا لكنه مجزي يعني يكفيه لأن يعيش هو أهل حياة طيبة إن شاء الله يكتفي بالراتب الأقل من أجل أن يتفرق لطلب العلم هذا من أراد أن يطلب العلم لكن من ليس عنده هم أصلا لطلب العلم لا أحث على أنه يحرص على الوظيفة العالية للراتب لأنه حتى مدام أقل شيء يحمل هم الإسلام لان يكون غنيا ثريا وعنده مال ينفع به الأمة هذا أحب لله ولرسوله ولكل عاقل فيعني المهم أنه إذا كان ترك العمل الذي يأخذ جهد أكبر يتركه من أجل أن يطلب العلم ما هو لا يترك هذا ويترك هذا في الأخير لا حصل ما دنيا ولا حصل دين هذا لا يصح طيب اتفضل للفقيه الشيخ ابو قاسم لقد جاء ذلك من في العلم الذي يريد ومعلوم هذا لدى حضراتكم الشيخ وكل عمود له شيخه كنا نقول الكتاب الالكتروني فيه من التصخيف والتحريف و و و يعني ازاي الطالب العلم والحقيقه ان انا عمي ادعي بس انا بتكلم عشان فيك البركه لا بالعكس الله يسلمك اينا طبعا السؤال الشيخ واضح يسأل عن أولا الكتاب الإلكتروني وطريقة التعامل معه المنشور نشر الإلكترونيا والشيء الثاني إذا فقد من يمكن أن يتعلم عليه من خلال المساجد والأماكن التي يكون فيها المدرسون محتسبين في التعليم والتدريس وليست خاصة بطلبة جامعيين أو طلبة خاصة بالنسبة لكتاب الإلكتروني، حقيقة أنه أرى أنا أن الإحسان التعامل مع الكتاب الإلكتروني يعني به يكون الكتاب الإلكتروني نعمة من النعم وطريقة لبدل العلم يعني في غاية الأهمية بل أنا أرى أن طالب العلم الحقيقي ينبغي ويجب عليها أن يستفيد من الكتاب الإلكتروني بالبرامج الحاسوبية الموجودة التي تضم كثير من الكتب لكن، أن يحسن الاستفادة انا أرى ان الموقف الصحيح من الكتاب الإلكتروني بلدات برامج الحاسوبية كتاب الإلكتروني المنشور يعني مصورا كما هو فهذا قريب من الكتاب وإن كان يختلف أنه ما تستطيع تكتب فيه تعلق عليه ما شابه ذلك لكن البرامج الحاسوبية تضم كتب كثيرة هذه من من أحسن الوسائل المعينة على البحث والدراسة والتحليل والتنقيب وإذا أردت معلومة تقف عليها بسرعة هائلة وكبيرة ضغطة زير تقف على الم لكن يكون مسئلة تعاملك معها وكأنها كشاف فهرس يدلك على مكان المعلومة لترجع للكتاب فتقف على المعلومة إذا أصبحت علاقة الطالب العلم مع البرامج الحاسوبية بهذه الصورة أنها أدلة فقط تدلك على مكان المعلومة لترجع للكتاب وتقف على المعلومة بهذه الصورة استفدت من هذه البرامج استفادها كاملة ونجوت من أخطائها ومن تصحيفاتها ومن عيوبها لأنك تعتبرها فقط معينة عن الوقوف المعلومة في الكتاب الأصلي فتقف عليها في الكتاب الأصلي وتقرأها بفصلها الكامل بسياقها الكامل فتحسن استثمارها والاستفادة منها بالنسبة للشيوخ المحتسبين لا شك حقيقة أنه نحن في حاجة إلى أن يكون في كل بلد مسلم يكون هناك من يعلم الدين احتسابا أعرف أن هناك تعطش كبير لتعلم الدين فينبغي حقيقة أنه يحتسب المشايخ والعلماء والفضلاء وكل من يكون عنده قدرة على إفادة الناس يحتسب به أن يجعل له وقت من حياته في التواصل مع بقية الناس إلا أنه في الحقيقة أيضا هناك وسائل كثيرة الآن مبذولة للتواصل يعني مثلا الدروس المسجلة الآن تمتلئ تسجيلات الإسلامية بالدروس المسجلة لبعض كبار علماء من كل أقطار العالم الإسلامي ما تكاد تجد كتاب مهم إلا وهناك دروس مسجلة كاملة في شرح هذا الكتاب وهي مغنية إلى حد تسعين في المئة يبقى أنه قد تشكل عليك أمور الوسيلة الثانية يكون عندك أرقام هواتف لبعض العلماء ممكن تتصل عليه لو يبعد عنك آلاف الأميال تتصل على العالم انا قرأت الكتاب الفلاني المسألة فلانية غمضت علي يشرح عليك الأمر الذي غمض عليك من تصل الهاتف فإذا بك إذا انتهيت من أشرط التي سمعتها كأنك قرأت كتاباً كاملاً على أحد العلماء وميزة الشريط الكاسيت أو السديهات أو إنك تسمعها وأنت في السيارة تسمعها وأنت في بيتك تسمعها شيء تحملها معك في السفر شيخ معك في كل مكان ما تحتاج إنه حتى تذهب إليه هو معك في كل وقت فبذل العلم أضف للبرامج يعني في قنوات إسلامية الآن كل قنوات إسلامية في برامج إفتاء ممكن تتصل في أي وقت وتسأل هواتف العلماء والمشايخ في كل العالم الإسلامي وبذولة لو سألت مثلا في هنا في المغرب في السعودية في الشام في مصر في كل مكان تجد أن أهل البلد الحريصين يعرفون أرقام هواتف المشايخ ويعرفون الأوقات المناسب للتواصل معهم يستطيع من خلال ذلك أن يتصل ويسأل ويستفيد إن كان من ناحية السفتاء وأما الدروس فكما ذكرت الآن مبذولة في أشيطة كست وسديهات ومواقع اكترونية في مواقع اكترونية في موجود كثير من الدروس والمحاضرات موجودة فوسائل التعلم حقيقة صارت مبذولة ولا يعذر أحد في عدم التعلم كل الذي تحتاجه همة عالية واهتمام وحرص وستصل للمعلومة التي تريدها بإذن الله تعالى طيب فضل الجزء الاخر عند دائر فولان سؤالك مهم في الحقيقة وهو القدح في اهل العلم والدعاه الذين لهم جهد حقا هذا بلاء بالفعل بلاء ابتلي به بعض الناس بدل أن يكون لسانه رطبا بذكر الله أصبح لسانه جافا متسخا متقدرا بأعراض المسلمين بل بالذين يخدمون الإسلام من دعاة ووعاظ وعلماء وفضلاء وهذا خطأ كبير وفي كثير من أحيان يكون الداعي لهذا القدح إما الجهل من المتكلم وإما الحسد والغيرة والمنافسة هذا اشتهر وعرف وأصبح له جمهوره ولا يعرفه أحد فيتعمد أن يتسقط الأخطاء وأنا كما قلت سابقا لا يوجد عالم إلا وله أخطاء وله زلات ولو قعمدت إلى أكبر عالم فجمعت أخطاءه وأفردتها بالذكر لاستعظمتها لا واستكثرتها لكن خذ هذه الأخطاء واغمرها في صوابه وإحسانه تصبح لا تطهر لا تتبين قطرة في بحر من الحسنات يعني حقيقة قلة إما قلة علم أو غير وحسد وحظوظ نفس كثير من هذا الكلام لا يعني ذلك أن كل من برز وظهر يستحق وأن يبرز ويظهر أيضا ويظهر بعض الأحيان بالفعل هناك من يستحق ان ينبه العلماء أنه ليس أهل الفتوى وليس أهل الكلام وهذا صحيح لكن إن أعرف أنك تتكلم عن ظاهرة لا تجاوزت هذا الحد ما صار المتكلمون والمحذرون يقتصرون على من يستحق التحذير منه. وإنما حتى أهل الفضل والعلم والدعوة والوعظ يعني بعض الوعظ لم يدخل في الفتوى أصلا هو واحد هو يذكر الناس ويرقق القلوب هذا دوره فلا يمكن أنه ليس من الحق وليس من الإنصاف أنه يطالب أن يكون عالما هو مدى عنه عالم هو مجرد يرقق القلوب ويذكر الناس بالآخرة وهذا فنه وهو يحسنه يحسن هذا الفن ويخاطب ربما شريحة في المجتمع لا يخاطبها إلا هو مع ذلك تجد بعض الناس يحرص على إسقاطه وعلى الكلام وعلى مع أن خيره أكثر من شره لو سألت أي عاقل تقول هذا الداعي الذي يتكلم فيه أو يتكلم فيه فلان هل منفعته أكبر أم ضرته أكبر إن كانت منفعته أكثر حتى لو كان له أخطأ ينبغي أن يسكت عنه خلاص ما تستطيع تثني عليه فأقلش يخفر لسانك عنه يعني لا نقول إنه لازم تمدحه وترفعه لكن إذا ما كنت يطيب قلبك بالثناء عليه فلا تجعل همك أن تسقطه غيرك ينتفع به إذا أنت علمك أعلى من علمه ولذاك لا تنتفع به فغيرك من عوام المسلمين ينتفعون بعلمه وينتفعون ببذله يسقط عنه يا أخي يعني ربما تجد بعضهم سليم منه كبار في ما يتكلم فيه وكبار المجرمين ما يمكن ذكره في يوم من الأيام بكلمة وأخوه الداعي المسلم هو الأشغال للنهار يتكلم فيه ويحذر منه. هذا خلال كبير ولا شك وينبغي أنه ما يلتفت لهذا الأمر وأنا أشرت سابقا لما تكلمت على من يجعل همه الكلام لي النهار يتكلم في الوعاظ والصلحاء والدعاة والعلماء وهذا مبتدع وهذا فيه وهذا يخطيه ويتسقطون أخطاء يعني العاقل يقرأها ويسمعها يعرف أنها والله ليست أخطاء في بعض الأحيان ولا أريد أن أسمي ولا أريد أن أذكر أن أعيش الواقع وعرفه جيدا لست منعزلا ولست بعيدا عن أمتي فالواقع مؤسف ولا شك لكن العقلاء وأنت سؤالك يدل أنك تعرف الصواب لكن تريد أن تنشره وتريد أن تنبه عليه فعقلاء الناس عموما يعرفون الحق من الباطل ويميزون بين من يتكلم بحق ومن يتكلم بهوى نفس. طيب تفضل انتهى الوقت طيب يا أخوان نعتذر حقيقة هنا حتى أسئلة مجموعة من أسئلة نعتذر عن إجابة عنها وأسأل الله عز وجل أولا حقيقة أني سعدت بصحبتكم وبجلوس إليكم وأنست بكم كثيرا وأنفتح صدري وقلبي لكم جميعا وأشهد الله أني أحب صغيركم وكبيركم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته وأن يجعل خطواتنا هذه خالصة لوجه الكريم وأن يبارك لنا فيما قلنا وسمعنا وأن يجعلوا في موازين حسناتنا وأن يوفقنا للعمل بما قلنا وأن يوفقنا لكل خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله علم ولا أنسى أيضا حقيقة أن أختم قبل أن أقوم بأيضا شكر الإخوة الذين نظموا لهذه اللقاءات فالشكر لهم موصول وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير وأن يعمر هذا المسجد دائما وأبدا بذكر الله بقراءة القرآن وبالصائمين القائمين العاكفين الركع السجود وأن يجعل ذلك كله في موازين حسنات من بناه ومن أوقفه ومن سعى على إصلاحه ومن أقام هذه الدروس من أمير هذه البلاد وأعوانه وإخوانه أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم